abang أَلَمْ يَأْتِ إِلَيْكُم ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَمَّا الْيَسِيمَ صَلَاةَ قَمَرًا وَأَمَّا أَعُوذُ بِاسْمِ اللَّهِ الْعَظِيمِ مَا لِي وَا وَضَرْنَا نَكَوَّنَكَ وَنَذَرْنَاكَ الَّذِي آمَنَ قَضَاهُ رَبُّكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذكره مَا أَنَّ لَهُ سِرًّا إِنَّمَا مَعَنَا الْعُسْرُ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب لَقَدْ خَانَكَ الْإِنْسَانُ حَنِيفًا فِيها حَسَنًا تَفْوِيمٌ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِنَّنَا لَنَغْنِيَنَّ آمَنَهُ وعين الصالحات فلو أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين ألن ينسى